في راكب اللي شركوها بالعصار قنابل تنفث لهبها غزارة سند على شلة طواغيت الأمسار آل السلول مدورين الإمارة اللي عطونا مهلة الذل والعار مثل الذليل اللي تحرى دماره ثم شغل الدقمة بالأسابق أنذار خل الوضيع يصير ليلة نهارا هذا الجواب وباقي الدم والثار نحفظ مواقيته وناخذ قراره من بعدها يا هادم ركون الأسوار يا شيخ نلي في الضمير اعتباره يا أبو بكر يا القرم يا الوافي يا البار يا اللي حال دون هجداره والله ما تسمع تصاريفه وعذار دونك مقادمنا برهنا الإشارة ما ننهزم وانثوره عج وغبار تطامر الشجعان وسط الغمار افعالنا بثت على رسال وقمار ما هي بهرجة صحوجيه ابثاره وختامها ملاح براق الامبار وسقى ديار من محلتها الحراره صلى الله وبارك على سيد الاخيار نبينا رمز النقاء والطهارة سلامتك